I'm <laughs> not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 وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترننه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايع